السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، أحمد وحمد إليه بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله، صلاه وسلام تليق بذاته الكريمة، وبعد الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن علمنا ما ينفعنا، وأيما فعل بما علمنا.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 عليه وعلى اله الصلاه والسلام ثم اما بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا من تفسير جزء عم وما زلنا نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بعلمه وان يعيننا على اتمامه وان يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل إنه سميع مجيب الدعاء تعلمونا أننا في المحاضرة السابقة قد انتهينا من الحديث عن تفسير صورة النبأ واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ بالحديث عن الصورة التالية لهذه الصورة الكريمة وهي الصورة الثانية في جزء عم وهي صورة النازعات وكعادتنا إن شاء الله تعالى بداية نتعرف على الصورة التي نريد أن نتحدث عنها من خلال تحديد بطاقة شخصية لهذه الصورة الكريمة وإذا أردنا أن نتحدث عن بطاقة هذه الصورة الشخصية فأول شيء يستوقفنا في بطاقتها إنما هو اسمها الاسم وقد سماها الله سبحانه وتعالى بسورة النازعات وقلت لكم لو أن لكم تذكرون ونعيد فنذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين قلت لكم إن أسماء الصور توقيفي يعني لجتهاد لأحد فيه فالذي سمى هو الله رب العالمين ليس الامر مطروكا لا للنبي ولا لصحابته ولا لأحد من أهل العلم ولا لكائن من كان فالله سبحانه وتعالى كان ينزل الصورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع لها اسم وحينما يأتيه جبريل عليه السلام بآية من آيات هذه الصورة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 كما راينا في وكما سنرى في هذه السوره الكريمه سماها الله سبحانه وتعالى باليه بالنازعات حيث تفردت بهذا الله وبدات به وسوف نعرف ما هو المعني باليه بالنازعات هذا فيما يتعلق باسمها اما فيما يتعلق بسنها وقلت لكم المعني بالسن عدد آيات هذه السورة كم آية فسنها هو ستة وأربع إذا عدد آيات هذه السورة كم آية ستة واربعين آية نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن نحمل علمها وأن نلقى الله بذلك أما عن المولد فقلت لكم القرآن اما مكي واما مدني وقلت لكم هذه ليست بالشيء العابر فقد تحدثنا من ذي قبل عن فائده معرفه القران المكي ومعرفه القران اليه المدني بعد ان حددنا ما هو القران المكي وما هو القران المدني وقلت لكم ان الراجح في تحديد القران المكي والمدني هو عنصر الزمان وليس المكان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 الهجرة هذه المرحلة التي بعد الهجرة بسمة بالمرحلة المدنية فكل قرآن نزل فيها يسمى مدني حتى ولو نزل بمكة يبقى القرآن المكي ما نزل قبل الهجرة لها المرحلة المكية والقرآن المدني ما نزل بعده الهجرة وهي المرحلة المدنية المدنية حينما نتكلم عن عنوان هذه الصورة لقلت لكم ما, ما, هو, المعني بالعنوان ما هو المعني بالعنوان كما قلت لكم أنتم جميع القل سكان الزاوية كل صور القرآن الكريم تسكن المصحف الشريف ولكن كيف تصل إليها مصحف عندي 114 صورة سورة طيب هي تحت رقم كام عشان لما افتح المصحف يسهل علي الاصل اليها مباشرة فتقع تحت رقم احنا قلنا سوره النبأ ها تحت رقم كام نسيته ثمانية وسبعون ماذا كده ثمانية سبعون يبقى سوره النزعات تبقى كام ها تسعة وسبعون هذا موقعها في المصحف اما عن علاقة هذه الصورة بالصورة التي قبلها قلت واذكر ان القران الكريم كما قلت لكم مبني على الوصل الوصل يعني إيه؟ يعني لو قرات القران الكريم دون ان تفصل بقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فقرا الحمد لله رب العالمين ووصلت الى الجنه والناس سترى ان القران الكريم لا ينفصل يعني مش كل صورة وحده لوحديها تقفل خلاص خلصت دي وحده بعديها لا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 انتهت الفاتحه بطلب الهدى جاءك في اول البقره لاستجابه الى الهدى والدلاله على طريق الهدى الف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هكذا القران كله هكذا القرآن كله امره مبني على الوصل امره مبني على الوصل تنتهي الصوره الصوره التي بعدها تستلم من تعبير واضح تستلم منها هكذا القرآن الكريم ومن هنا كان بد للعلم أن يسألوا بعد انتهاء كل صورة وبداية الصورة التي بعدها قل لك إيه العلاقة ما بين هذه الصورة والصورة التي قبلها هناك علاقة من ناحية الختام والبداية هناك علاقة من ناحية الموضوع من ناحية الموضوع طيب موضوع صورة النبأ الذي تحدثنا عنه وفيه كالإيه كان هو الرد على أهل الكفر منكر البعث صح؟ إذا كان موضوع صورة اللي تكلمنا عنها إن صورة النبأ بتتكلم عن يوم القيامة وأحداث يوم القيامة والدلائل والبراهين على وقوع القيامة ردا على أهل الكفر الذين أنكروا البعث والحساب أهل الكفر عندهم القضية خلاص بتنتهي بالموت بتنتهي بالموت خلاص مات انتهت الاسلام جاء وقال لا ولجان الكلب يعربد كيف ما شاء خلاص والقوي يستطيل على الضعيف وهو هو وهي لو قاعده كده والله انا لو عارف ان المساله تنتهي بالموت اعيش حياتي بقى خلاص لكن ده انا بترفع عن الدنايا وبترفع عن الشهوات وبحقه وعندي محرمات وبمتنع عن ملذات مش كده ليه ايه وما اقدرش استقوى على الضعيف وكذا وكذا ليه خوفا من الحساب ولذلك قضيه الحساب هي التي تضبط اخلاق الناس هي التي تضبط أخلاق الناس فالكفر فسدت اخلاقهم واستطلفيهم القوي على الضعيف لانكارهم الايه البعث مفيش عندهم بعث ولا خلاص مفيش فجاءت سوره النبأ ها ترد على فريتهم وترد على كذبهم وتسوق من الادله ما تبرهن به على ها ذلك ما تبرهن به على ذلك ومن هنا جاءت صورة النازعات متممه لهذا الغرض متممة لهذا لهذا الغرض فبدات بما يدل على الموت ثم عقبت بما يدل على البعث النازعات نشوف ايه هم علاقتهم بالموت ثم البعث يوم ترجف الراضفه تتبعها الراضفه وجاءت مشتفتحه بواو القسم وكأن الله يقسم لأهل الكفر بالنازعات واو واو واا وا وا ان القيامة واقعة لا محالة يوم ترجف الراضفه تتبعها الايه الراضفه فجاءت مستفتتحه بواو القسم والنازعات وأقسم الله سبحانه وتعالى باشياء تدلل على البعث ثم عقب بوقوع البعث فكانها تؤكد المضمون الذي جاءت لأجله سوره النبأ تنكرون البعث والله البعث واقع وحقيقه والله اقسم بما شاء ويقسم بما شاء وليس هذا يعني مسموحا لنا نحن اذا ما اقسمنا فاننا لا نقسم الا بالله رب العالمين هذا من ناحيه الموضوع من ناحيه النهايه والبدايه عشان نشوف بقى تعالى انظر كيف ختمت سوره النبأ ختمت بايه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترعب اذا صورة النبأ ختمت بما يشير إلى ما سوف يلاقيه الكافر حينما يبعث لما يبعث يوم القيامة هيدرك وقتها أن البعث حق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 بحصرته يوم أن يقبض يوم أن يقبض اليوم عيده موت ويأتي إليه ملائكه الموت انظر إلى ما سوف يلاقيه وانظر إلى حصرته ولذلك الصورتان أثبتت أن للكافر حصرتين حصرة عند البعث وهذه الصورة تقول لك وهناك حصرة ستسبق هذه الحصرة وهي حصرة عند الموت تخبر صورة نبأ أن الكافر سيلاقي هولا عند مبعثه وهذه الصورة تبدأ بأن تخبر بأن الكافر سيلاقي هولا عند موته وقبض روحه هذه العلاقة التي تكون بين الصورتين فكلتا الصورتين تتمم إحداهما وتؤكد صورة النازعات ما جاءت به صورة النبأ وتبين لك ما لم تذكره لك صورة النبأ تعال لنمسك بأول آيات هذه الصورة الكريمة أولا بيقول لك ايه والنازعات غرق فأنا عندي كلمة النازعات وغرق كلمه النازعات ذكر فيها اهل العلم سبعه اقوال طبعا انا لكي اخبرك بهذه الاقوال يعني سأزحم لك عقلك وهي اقوال لا ترقى الى القوه ولا تتناسب مع السياق والمقام يعني اللي يقول لك النازعات اللي هم الرجال المقاتلين لما بيمسك السهم وينزعه يعني يشهده خلاص عشان يطلقه وأقسم الله بهم لجلالهم وما إلى هذا كل هذا يتلافى مع السياق الذي قلناه ويتلافى مع الربط الذي ذكرناه ومن هنا كان أصح هذه الأقوال السبعة وإحنا اتفقنا إن, إن الواودي واو ليه القسم ولذلك جاءت كلمة النازعات من الناحيه ناحيه النحو العربيه جت ايه اقرا الايه جاءت ايه مكسوره ولا مفتوحه ولا مضمومه ها مكسوره والنازعات غرق مش كده جاءت مكسوره الكسر ده هنا علامه ايه الرفع ولا الجر ولا النصب الرفع ولا الجر ولا النصب خليها محاضره لغة هنا علامة الناصبة ومعروف ان الكاسرة علامة الجار بس الا مع جمع المؤنث فمع جمع المؤنث جمع المؤنث ينصب ويجر به بالكاسرة فدي جت بالكاسرة فألو ده جمع مؤنث فلما ربنا قال والنازعات طيب الكاسرة اللي جت دي مع الجمع اللي هو ده دي كاسرة جر ولا ناصب جر ولا ناصب قالوا جر جر ليه؟ لأن المعنى أقسم بالنازعات يبقى في حرف بقى هنا ها مش موجود يشير إليه أو يشير إليه هواء القسم كما يقول علماء اللغة يبقى أقسم بالنازعات يبقى ربنا بيقسم بالنازعات النازعات كما قلت فيها سبعة أقوال يعني ننحي ستة منها ويبقى لنا قول وهو الذي ذهب اليه عبد الله بن عباس حبر الامه وترجمان القران فيما صح عنه وذاب اليه ابن مسعود فيما صح عنه وذاب اليه علي بن ابي طالب فيما صح عنه فعندك ثلاثه من اعلام الصحابه ومن علماء الصحابه اجماع على التفسير الذي اقوله لك قالوا ان النازعات هي الملائكه التي تاتي لقبض الارواح طيب وخص هنا بقى قالوا ايه بقى. التي تاتي لقبض روح الكافر التي تاتي لقبض روح الايه كافر الله وهو في ملائكة تأتي لقبض روح الكافر وملائكه تقضي تاتي لقبض روح المؤمن الراه قالوا ملك الموت واحد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 نسأل الله لنا ولكم السلام طب ربنا سماهم بالنازعات ليه؟ النزعات هذه نسبة إلى رام السهام رام السهام يسمى نازع طب يسمى نازع ليه؟ لأن النزع هو الجذب بشدة ورام السه يسمى نازعا علشان بيبدي بالسهم بايه؟ شدة رح حطه في القوس ويحطه على الوتر وبعدين يعمل ايه يشده اهو الشد ده اسمه ايه لازم ده بيحتاج لقوة لقوه حبيبي لقوه لان الوتر يكون شديدا ولذلك مش اي واحد يبقى رام لل ده لابد ان يكون له ساعد قوي ليه عشان يشد ويعمل الوتر شديد ليه عشان لما يطلق السهل ينطلق السهم ينطلق بايه بقوة بقوه بقوه فجذب جذب يحتاج الى نزع نزع يعني ايه يعني شد بقوه طب الملائكه التي تاتي لتقبض روح الكافر اللي ربنا بقى سماها بالنازعات وهنشوف الحديث الطويل اللي النبي فصل فيه ذلك ان العبد الفاجر وفي لفظ الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة شوف أنه سعدوا نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجود أخريط أخريط يبقى يرى شوفهم حتى يجلسوا منه مد البصر شايفهم؟ شايف. هوا هم الزائبة سود الوجوه هذا حديث أخرجه أحمد وأبو داول وابن ماجه بسند صحيح من رواية البراء بن عازب وهنشوف الحديث بطوله حتى يجلسوا منه مد البصر سود الوجوه هم دول النزعاب يبقى وصفهم سود الوجوه طب هم سود الوجوه ليه أخريته يرى آخرته في وجوههم أو والله اذكر للشيخ كشك الله ارحمه هذا الرجل اه يا الله كان استاذا في الكلام فمالرح سأله قال له يا شيخ هو ليه القساوسة بيلبسوا الزنير اللي على دماغهم ضططيئة دي سودة وانتوا ليه بتلبسوها طياش بيكا بيضة كده قال له يا ابن كل يحمل اخرته على رأسه ف... كده اللي بيموت الله يا را اخرته في ال... في وجوه الملائكه اللي فالكاف صار وجوها ايه سوداء اخرته السود اخرته السود ولذلك بقى هينتزع روحه هقول لك النبي ينتزع ازاي بقى ولك الموت قاعد يتناولها بس ياخذها فيصعد به بي. فهؤلاء سموا بالنازعات ليه قال لأن الكافر حينما يراهم تتفرق روحه في جسده مش عايزة تطلع ولذلك عبد الله دمس عبابي قولي فينزعونها من تحت كل شعرة وكل ظفر وكل أصل قدم فتغرق وينزعونها فتغرق وينزعونها في الحاصل فاللوح الرؤي تجري تفرق في الجسد مش عايزة تطلع مش عايزة تطلع وذلك الملايكة يضربون وجوههم وياه وإذ برامي أخرجوا أنفسكم ما تحاولش هتطلع هتطلع يبقى الروح مش عايزة ايه تطلع فلا يحصل الا يحصل خلاص بتتفرق فعشان يطلعها بيعمل إيه بينتزعها لانها تتشبث بالجسد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 كافاً كالإبر من الشعر الشائف معه موسوح حتى يجلس منه مد البصر، ثم يأتيه ملك الموت حتى يجلس عند رأسه ثم يقول أيها النفس الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله وسخط شوف الهول لا يعينه عند بقى. مش مش لما يبعث وبس ويقول يا ليتني كنت تراب لا ده من عند الموت شوف اللي بيشوفه اللي بيسمعه فيرى وجوها سوداء ويسمع من ملك الموت هذا يخرجي الى غضب من الله وصفب شوف يا فتتفرق روحه في جسده مش عايزه تطلع شوف الحديد ازاي بقى بيكمل الايه وصحها شرح, شرح جميل فينتزعها شوف اللي بيحصل فينتزعها دي بقى والإيه والنزعات فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. هات حتة صوف باللهب ماء ده يسمى عند العرب الصوف الملبد صوف الليه الملبد وزاي الصوف لما يلبد يتقل ويصعب التعامل معه فالصوف الملبد هذا اذا ما وضعته في سفود السفود زاهل بالمركب، حديد لها جوانب اسنان يعني فانت عايز تحط المبلله من الصوف اللي هي السفود دي من الصوف المبلول في السفود وتقطعها تعديها كده إيه اللي يحصل الصوف عندك ملبد لو قطعت قماش باليه سهل اللي هي ها تتخرق وتعدي لكن لما يبقى صوف يبقى تقيل ومبلل يعني كمان ايه ملبت وتحاول بقى تقطعها في السفوت ده في السن الحديد ده اللي يحصل تجد معاناة وشدة ولا بد وان يتمزق الصوف هكذا تخرج روح الكافر من جسده كما ينتزع السفود من الصوف المبلول والعياذ بالله عشان كده في الحالة دي سميت الملائكة التي تنتزع هذه الروح بالنزعات بالنزعات والعياذ بالله بالنزعات, بالنزعات في البصل ولذلك قالوا اني والنزعات هذه بقى وصفها ليه؟ اني اخرجوا الكافر فيها شدة وفيها نزع قوة زي محتاج قوة زي الليه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 اللي بيفصر الناجع والآية دي واللي يحصل ويفصر بقى المؤمن وده حيسهل علينا فهم اللي جايب بعد كده والسابحات سابحة هتشوفها تعال اسمع النبي يا بيقول لك في الحديث ده لنه وخير معين لفهم هذه الآيات الواردة في بداية سورة النازعة الحديث كما قلت حديث طويل وأطول الألفاظ ما جاء به أحمد في مسناده وهو عند أبي داود وابنالك كما قلت وهو حديث صحيح على شرط الشيخين يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحده وصل قبر ولسه اللحب خلصه تعرفين زمان كم فيه اللحد والشق والافضل اللحت الشق تحفر وحط وردي وبتجعل قبل رجله للقبلة عسل لما يوعب يبقى وجوه لها ده الشق واللحت نحضرك بيجي تحفر بالطول كده وبعدين تروح داخل ناحهد قليل مين كده عمزة صندوق ويوضع فيه الميت متوجيا بوجهه للقبلة وبعدين يوضع شيء من اللبل وبعدين يدف ده اسم اللحد عامل زي الستة المقلوبة شايفها كده ده اسمه ايه اللحد وده الافضل للميت ولذلك لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف هنأعمل شاق ولا لحد فكان الحسم الجميل انهم ارسلوا الى لاحد وشاق ده له له وقالوا أيهما يأتي أولا فهذه إرادة الله فجاء اللحظة فجاء ليه اللحظة والنبي صلى الله عليه وسلم مدفون بلحظة لكن طبعا اللحظة لا يصلح مع كل أرض يعني منفعش في الأراضي الطرابية ليه لأن كل ما تيجي تعمل شقة في بطن الأرض اللي فوق حيوء. فده لا يصلح إلا مع الأراضي الصحراوية زي البقية زي البقية وعشان كده افضل اشياء نختار المقابر في المناطق الصحراويه حتى نحقق فيها اللحظة فإلا ما يتحقق فلا نشق خلاص ما فيش اشكال فهم كانوا يتفينوا في البقية وانتم عارفين البقية خلاص فيه لاحظ فيقول فانتهينا القبر ولما يلحد يعني لسه اللحظ ما ايه بخلص بيحفظ لسه بخلص يقول فجلسنا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسنا الطير. فيش بقى وحده مش عاقب ايه يا عم انت فيه بجاهل صمت من الأمور التي يستحب فيها عند فلاسة اولى الجنازة قالك بيستحب عند الجنازة وعند الجهاد وعند سماع القرآن فعند الجنازة خلاص كن فكأن على رؤوسنا الطيب صمتا وسكونا موت يا ابني وإلا من لم يأكل له الموت واعظة فليس له واعظ يبقى كأن على رؤوسنا الطائرة لما في فيه ترواف على راسك وخايف انه يطير، تعمل ايه نشحة تعمل كيف تخاف انه هو يطير بالظبط كده كأن على رؤوسنا الطائرة وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود ينكت به في الارض خبى به في الارض خبى به في الارض ثم التفت الينا وقال ودي سنة تعلم ان الموعظة تكون فين عند القبر عند القبر مش نروح هناك وحدون يبقى لا عارة ولا عارة لا قرآن ولا أيضا حاجة واخذ برطعمتين وشرفتين وربع جنيه من ده خمسين ملفين من ده القرصة مش قراءة قرآن عند المقام لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ودي من المبتدعات المصائب اللي احنا وقعين فيها ويطلع عليه وقال فتح على الماء يا رجل فتح عليك ربنا ياخدك فتحة إيه لها الماء فتحة إيه لها الماء فالتفت إلينا وقال اسمع بقى إِنَّ العبد المؤمن، نسأل الله من أن يكونوا كذلك إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة يعني نسى ما ماتش في حالة الاحتضار إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس هذا يقوله أخريتك أخريته بيضة حتى يجلسوا منه مد البصر معهم كفنوا من أكفان الجنة وحموط من حموط الجنة ما معهم كفن منين من الجنة مش من عند شكوريل ولا عمر فاندي من الجنة وذلك في الدنيا بقى يعني كفنوه في ثياب بالية في خرق في كذا في كذا وحموط من حموط الجنة الحموط الطيب يبقى جايبين للروح كافنهم من الجنه وطيب بليل من, من الجنه ده اهوبه الروح زي ما في جنازه البلد ثم ياتيه ملك الموت حتى يجلس عند راسه ثم يقول ايتها الروح الطيبه وفي لفظ النفس الطيبه اخرجي الى مغفره من الله ورضوان شوف شاف ايه وسمع ايه يا ابن الجزاء من جنس العابد وجوه طيبة تبشر بآخرته وشوف الكلام الطيب عياتها النفس الطيبة الخروج إلى مغفرة من الله ورضوانه تفرح ونفرح ترفرف وتجري كده الآن شوف تخرج السلام كما تسيل القطرة من في السقاء إربة وعايز تطلع منها حبة ماء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 حتى يجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحمود ثم يصعدوا بها الى السماء الدنيا اول سماء فيقول الملائكه اللي في السماء الدنيا دول لمن هذه الريح الطيبه الحلوه دي بتاعه مين فيقولون هي لفلان ابن فلان ويسمى له بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيشيع من كل سماء ملائكتها يبقى هو بيشيع في الارض وبيش ده جسده وروحه بتشيع في السماء حتى اذا ما وصلوا الى السماء السابعه قال الله سبحانه وتعالى اجعلوا كتاب عبدي في عليين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 ولا يسمع فالله اللحظه دي اعيد روحه الى جسده بس عاده الروح للجسد فياتيه الملكان مفيش بقى اياله قران يا, يا اخويا في استغفار لاخيك فانه الآن يسال خير ما تقدمه للميت انك استغفر له خير ما تخليه للميت انك استغفر استغفرت له دي كانك أسقط حقه في رقبتك يعني افرض نتكلم عليك كلمه قال عليك مش عارف إيه كذا كذا كذا اما تقول اللهم اغفر له نزلت له عن حق حوار تخيل بقى لما كل الموجودين متنازلين له هو احوج ما يكون الى هذا لكن ما فايده ان تقرا عليه القران كله الناس لازم تفهم ليه النبي قال دا هنا وليه النبي ده قال هنا فانت هتقول حاجه حلوه النبي ما كانش عارفها مثلا ولا كان عارفها ومخباها علينا فاتيه الملكان فيقعدا فيسألا من ربك؟ فيقول الله ما دينك؟ فيقول الاسلام ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له من أين علمت؟ علمت من هو رسول الله فيقول قرأت القرآن فامنت به وصدقته خذ بالك, بالك بالقرآن خذ بالك بالقرآن قرأت القرآن فآمنت به وسدقت فينادي من قبل الله أن صدق عبده ففرشوه من الجل وافتحوا له بابا إلى الجل فيجد من روحها وطيبها ويوسع له في قبره مد بصره ثم يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب حسن الرائحة فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير فيقول له أنا عملك الصالح فيقول رب أقيم الساعة رب أقيم الساعة أما هذه المقدمات ومال الجنة وريحها وطيبها ومال الجنة بعملها إزاي؟ فعازل يا ما تقوم علشان شان إيه ها شوف الجنة ما واللي فيها تعتجلوا رب أقيم الساعة رب أقيم الساعة ربي أخذ الساعه ده المؤمن ها؟ وأما العبد الفاجر الكافر إذا كانت انقطاع من الدنيا وإخبار على الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم ومسوح وعرفنا يعني بقى كفى من الصعر الشائع حتى يجلس منه مد البصر ثم يأتيه ملك الموت حتى يجلس عند رأسه ثم يقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى صخه من الله وغضب فتتفرق روحه في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. فإذا ما أخذها لم يدعها هؤلاء الملائكة في يده طرفه عين حتى يجعلوها في ذلك المسوح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 وقرا النبي صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطي او تهوي به الريح في مكان صحيح ثم ياتيه الملكان فيقعدا تكون جلاذه جسد المعفن انتهت وتحط في القبر اعاده الروح الجسد فيقعدا ما ربك ها ها لا ادري ما دينك ها ها لا ادري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 فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يأل بالشر فيقول له أنا عملك الطالح فيقول رب لا تقم الساعة رب لا تقم الساعة إذن قضية قبض الأرواح تختلف باختلاف كلمين هنا والنازعات غرق فالغرق كما قالوا شد بقوة فهذه الملائكة تنزع وتغرق شد بقوة من كل جوانب الجسد من كل جوانب الجسد وبعد أهل العلم قال والنزعات غارقة أي تنزع روح الكافر ثم تغرقها في النار نسأل الله لنا ولكم السلام طيب دول النزعات وشباه هذا هو الهو الذي سيلاقيه الكافر عشان ما تفتكرش يا له تاني كنت طرابة يا عند بالبعث